بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثالث والثلاثون من التذكرة قلت ذكر المحاسبي وغيره أن انفطار السماء شقاقها بعد جمع الناس في الموقف وقد قدمنا أن ذلك يكون قبل ذلك وهو ظاهر القرآن العظيم كما ذكرنا والله تعالى أعلم وقد جاء ذلك مرفوعا في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد تقدم وما ذكره المحاسبي مووي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأديم وزيد في ساعتها كذا وكذا وجمع الخلائق بصعيد واحد جنهم وإنسهم فإذا كان ذلك قبضت هذه السماء عن أهبها فيمتشرون على وجه الأرض فلا أهل السماء أكثر من أهل جميع الأرض جنهم وإنسهم بالضعف الحديث بطوله ذكره ابن المبارك في رقائقه قال أخبرنا عوف عن أبي المنهال صيار بن سلامة الرياحي قال أخبرنا شهر ابن حوشب قال حدثني ابن عباس فذكره في الحاشية واحد التوهم للمحاسبي اثنان خبر صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد متابع قال ابن المبارك وأخبرني, جو وأخبرني جويبر عن الضحاك قال إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى السماء الدنيا فتشققت بأهلها فتكون الملائكة على حافاتها حتى يأمر رب سبحانه وتعالى فينزلون إلى الأرض فيحيطون بالأرض ومن فيها ثم يأمر السماء التي تليها فينزلون فيكونون صفا خلف ذلك الصف ثم السماء الثالثة ثم الوابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة فينزل فينزل الملك الأعلى في بهائه وجلاله وملكه وبجنبته اليسرى جهنم والعياذ بالله عز وجل فيسمعون زفيرها وشهيقها فلا يأتون قطرا من أقطارها إلا وجدوا صفوفا قياما من البلائكة فذلك قوله سبحانه وتعالى بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان والسلطان العذر وذلك قوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقال سبحانه وتعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على ارجائها يعني على حافاتها يعني بارجائها ما تتشقق منها فبينما هم كذلك اذ سمعوا الصوت فاقبلوا الى الحساب قلت ولا يصح اسنادهما فان شهرا ودويبرا قد كل ما فيهما وضعفوهما قال البخاري في التاريخ جويبر بن سعيد البلخي عن الضحاك قال لي علي قال يحيى كنت أعرف جويبا بحديثين. ثم أخرج هذه الاحاديث بعد فضاعفه وأما شهر فقال مسلم في صدر كتابه سئل ابن عوف عن حديث شهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال إن شهرا تركوه إن شهرا تركوه قال مسلم يقول أخذته, أخذته السنه الناس تكلموا فيه وقال عن شعبه وقد لقيت شهرا فلم اعتد به وذكر ابو حامد في كتاب كشف علوم الاخره نحو مما ذكره المحاسبي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال إن الخلائق إذا اجتمعوا في صعيد واحد الأولين والآخرين أمر الجليل جل جلاله بملائكة سماء الدنيا ان يتولوهم فيأخذ كل واحد منهم إنسانا وشخصا من المبعوثين إنسا وجنا ووحشا وطيرا وحولوهم إلى الأرض الثانية وهي أرض بيضاء من فضة نورية وصارت الملائكة من وراء العالمين حلقة واحدة فإذا هم أكثر من, من أهل الأرض بعشر مرات ثم إن الله سبحانه وتعالى يأمر ملائكة السماء الثانية فيحدقون بهم واحدة فاذا هم مثلهم عشرين مره ثم تنزل ملائكه السماء الثالثه فيحدقون من وراء الكل حلقه واحده فاذا هم اكثر منهم ثلاثين ضعفا ثم تنزل ملائكه السماء الرابعه فيحدقون من وراء الكل حلقه واحده أكثر منهم بأربعين ضعف بأربعين صف ثم تنزل ملائكة السماء الخامسة فيحدقون من ورائهم حلقة واحدة فيكونون مثلهم خمسين مروة ثم تنزل ملائكة السماء السادسة فيحجقون من وراء الكل حلقة واحدة وهم مثلهم ستين مروة قبل المتابعة في الحاشية واحد خضر صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد أو في زوائد الزهد متابع ثم تنزل ملائكة السماء السابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة، وهم مثلهم سبعين مرة، والخلق تتداخل وتندمج حتى يعلو القدم حتى يعلو القدم ألف قدم لشدة الزحام، وتخوض الناس في العرق على أنواع مختلفة إلى الأذقان وإلى الصدر وإلى الحقوين وإلى الركبتين، ومنهم من يصيبه الرشح اليسير كالقاعد في الحمام. ومنهم من تصيبه البلة كالعاطش إذا شرب الماء وكيف لا يكون القلق والعرق والأرق وقد قربت الشمس من رؤوسهم حتى لو مد أحدهم يده لنالها ويضاعف حرها سبعين مره وقال بعض السلف لو طلعت الشمس على الأرض كهيئتها يوم القيامة لأحرقت الأرض وذابت الصخر وجفت الأنهار فبينما الخلائق يموجون في تلك الأرض البيضاء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى حيث يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض وهم على أنواع في المحشر على ما تقدم في حديث معاذ والملوك كذر كما قد ورد في الخبر في وصف متكبرين وليس هم كهيئة الذر غير أن الأقدام عليهم حتى صاروا كالذر في مثلتهم وانخفاضهم وقوم يشربون ماء باردا عذبا صافيا لأن الصبيان يطوفون على آبائهم بكؤوس من انهار الجنة يسقونهم وعن بعض السلف أنه نام فرأى القيامة قد قامت وكأنه في الموقف عطشان وصبيان صغار يسقون من الناس قال فناديتهم ناولوني شربه فقال لي واحد منهم لك فينا ولد فقلت لا فقال فلا إذن هو لهذا التزويج ولهذا الولد الساقي شروط ذكرناها في الإحياء وقوم قدموا على رؤوسهم ظل يمنعهم من الحر وهي أعيد من عند وعن بعض السلف أنه نام فرأ القيامة قد قامت وكأنه في الموقف عطشان وصبيان صغار يسقون الناس قال فناديتهم ناولوني شربه فقال لي واحد منهم لك فينا ولد فقلت لا فقال فلا إذا ولهذا فضل التزويج ولهذا الولد الساقي شروط ذكرناها في الإحياء وقوم قدموا على رؤوسهم ظل يمنعهم من الحر وهي الصدقة الطيبة لا يزالون كذلك ألف عام حتى إذا سمعوا نقر ناقور الذي وصفناه في كتاب الإحياء وهو بعض أسرار القرآن فتوجل له القلوب وتخشع الأبصار لعظيم نقره وتشتاف الرؤوس من المؤمنين والكافرين يظنون أن ذلك عذاب يزداد بهم في هول يؤهوا ليوم القيامة فإذا بالعرش تحمله ثمانية أملاك قدم الملك منهم مشذيرة عشرين ألف سنة وأفواج الملائكة وأنواع الغمام بأصوات التسبيح لهم هرج عظيم لا تطيقه العقول حتى يستقر العرش في تلك الأرض البيضاء التي خلقها الله سبحانه وتعالى لهذا الشأن خاصة فتطرق الرؤوس وتخلص وتشفق البرايا وترعب الأنبياء وتخاف العلماء وتفزع الأولياء والشهداء من عذاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يطيقه شيء اضغشاه النور حتى غلب عليه نور الشمس التي كانوا في حرها فلا يزال يموج بعضهم في بعض ألف عام والجليل سبحانه وتعالى لا يكلمهم والجليل سبحانه وتعالى لا يكلمهم كلمة واحدة فحينئذ يذهب الناس إلى آدم فيقولون يا أبا البشر الأمر علينا شديد وأما الكافر فيقول يا رب ارحني ولو إلى النار من شدة ما يرى من الهول يقولون أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه اشفع لنا في فصل القضاء وذكر امر الشفاعه من نبي الى نبيه وانما بين اتيانه من نبي الى نبيه الف عام حتى تنتهي الشفاعة إلى نبينا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ما يأتي بيانه من أمر الشفاعة في أحاديث إن شاء الله سبحانه وتعالى ونحو من هذا ذكره الفقيه أبو بكر بن برجان في كتاب الإرشاد قال فإذا كان يوم إذ جمع الله الاولين والآخرين في صعيد واحد وكورت الشمس وانكذرت النجوم ومارت السماء فوق الخلائق, الخلائق مورا وتفطرت من عظيم هول ذلك اليوم وتشققت بالغمام المنزل من عليهم فوقهن ثم صارت وردة كالدهان وكشقنا سماء سماء ونزلت الملائكه تنزيلا ونزلت الملائكه تنزيل وقام الخلائق وطال قيامهم قل ما قيل في قيامهم مقدار 40 عاما الى 300 عام وايما كان فاليوم يسع قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من صاحب إبل الحديث وفيه وردت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسيأتي بكماله وهم في قيامهم ذلك في الظلمه دون الجسر كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان عراة غرلا أعطش ما كانوا وأجوع ما كانوا عليه قط عراتا فلا يسقى ذلك اليوم إلا من سقى لله عز وجل ولا يطعم إلا من أطعم لله عز وجل ولا يكسى يومئذ إلا من كسى لله عز وجل ولا يكفى إلا من اتكل على الله سبحانه وتعالى ومصداق, ومصداق هذا ومصداق هذا من كتاب الله عز وجل قوله الحق يوفون بالنذر إلى قوله سبحانه وتعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم, الله شر ذلك اليوم أي من إزالة الجوع والعطش والعري إلى غير ذلك من أحوال القيامة وأفزاعها على ما يأتي بيانه في هذا الباب الذي يليه أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال تعطى الشمس يوم القيامة حروى عشر, عشر سنين ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين قال فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قام، ثم يرتفع حتى يغرغر الرجل قال سلمان حتى يقول الرجل غرغر فإذا رأوا ما هم فيه قال بعضهم لبعض الا ترون ما انتم فيه الا ترون ما أنتم فيه؟ اباكم آدم فإشفع لكم الحديث بطوله وسيأتي مرفوعا من حديث أبي هريرة واخرجه بن المبارك قال أنبأنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال تدن الشمس من الناس يوم القيامة حتى تكون من رؤوسهم قاب قوسين فتعطى حرى عشر سنين وليس على أحد يومئذ طرحيه ولا يرى فيها عورة ولا يرى فيها عورة مؤمن ولا مؤمنة لا يضر حر حرها حرها يوم مؤمنا إذن عيد لا يضر حرها يومئذ مؤمن ولا مؤمنة وأما الآخرون أو قال قال الكفار فتطبخهم طبخا فإنما تقول اجوافهم غق غق قال نعيم الطرحية الخرقة وأخرجه هناد بن السري حدثنا قبيصه عن سفيان عن سليمان التيمي فذكره سواء إلا أنه قال قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم وابن ماجه اثنان خبر صحيح ابن أبي شيبة في مصنفه متابع إلا أنه قال ولا يجد حرها بدل ولا يضر أو كما قال وقال وأما الكافر أو الآخرون فتطبخهم طبخه حتى يسمع لاجوافهم غقه غق مسلم عن سليم ابن عامر عن سليم بن عامر عن مقداد بن الأسود رضي الله تبارك وتعالى قال سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول تدن الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض او الميل الذي تكحل به العين قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه الجامى قال وأشار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيده إلى فيه وخرجه الترمذي وزاد قوله تكحل به العين فتصهرهم الشمس والعياذ بالله عز وجل وذكر ابن المبارك أخبرنا مالك بن المغول عن عبيد الله بن العيزار قال إن الأقدام يوم القيامة مثل النبل في القرن والسعيد الذي يجد لقدميه موضع يضعهما عليه وإن الشمس تدنى من رؤوسهم حتى لا يكون بينها وبين رؤوسهم إما قال ميلا أو ميلين ثم يزاد في حرها بضعة وستون ضعفا وعند الميزان ملك إذا وزن العبد نادى ألا إن فلان بن فلان قد ثقلت موازينه وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا ألا إن فلان ابن فلان قد خفت موازينه وشقي شقاء لا يسعد بعدها أبدا مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين باعا وإنه يبلغ إلى أفواه الناس أو آذانهم يشك ثور أيه أيهما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 يوم يقوم أحدهم في رشحه إلى نصف أذنيه أخرجه البخاري والترمذي وقال حديث صحيح مرفوع وموقوف ورواه الناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن ضرار ابن مره عن عبد الله بن المكتب عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قال له رجل إن أهل المدينة لا يوفون الكيل يا أبا عبد الرحمن قال وما يمنعهم أيوف الكيل وقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين حتى بلغوا يوم يقوم الناس لرب العالمين في الحاشية واحد خبر صحيح ابن المبارك ومسلم اثنان صحيح مسلم والترمذي ثلاثة خبر صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد أربعة متفق عليه البخاري ومسلم خمسة صحيح البخاري والترمذي ستة خبر صحيح الناد في الزهد والحاكم وصححه ووافقه النهبي متابعا قال إن العرق لا يبلغ أنصاف آذانهم من هول يوم القيامة وعظمه وخرج الوائلي من حديث ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي, هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر القرب عن عبد الله عن وعيد من بدايته وخرج الوائلي من حديث ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي هانئ عن عبد وعيد عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال تلا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين كما قال رسول الله صلى الله وتعالى عليه وسلم كيف بكم اذا جمعكم الله عز وجل كما يجمع النبل في الكنانة خمسين 50000 سنه لا ينظر اليكم قال الوائلي غريب جيد الاسناد وقد خرج مسلم لابن وهب عن ابي هاني نفسه عن حبلي عن عبد الله حديث ابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي وقال سمعت بلال ابن سعيد يقول إن للناس يوم القيامة جولة وهو قوله عز وجل يقول الإنسان يومئذ أين المفر وقوله ولو ترى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وفي حديث جويبر عن الطحاك فينزل فينزلوا الملك ومن جنبته اليسرى جهنم فيسمعون زفيرها وشهيقها فلا يأتون قطرا من أقطارها إلا وجدوا صفوفا قيام من الملائكة فذلك قوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان والسلطان العذر وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خوفني جبريل من يوم القيامة حتى أبكاني فقلت يا جبريل ألم يغفر لي ربي ذنبي ما تقدم وما تأخر فقال لي يا محمد لتشهدن من هول ذلك اليوم ما يمسيك المغفرة ذكره أبو فرج بن الجوزي رحمه الله سبحانه وتعالى فصل قلت ظاهر ما رواه ابن المبارك عن سلهمان أن الشمس لا يضر حرها مؤمن لا يضر حرها مؤمنا ولا مؤمنة العموم في المؤمنين وليس كذلك لحديث المقداد المذكور بعد انما المراد لا يضر حرها مؤمنا كاملا الإيمان أو من استغل بغل عشر احمال كما في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الحديث رواه الأئمة مالك وغيره وسيأتي في, في الباب بعد هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى وكذلك ما جاء أن المرأة في ظل صدقته وكذلك الأعمال الصالحة أصحابها في ظلها إن شاء الله سبحانه وتعالى وكل ذلك من ظل العرش والله سبحانه وتعالى أعلم وأما غير هؤلاء فمتفاوتون في العرق على ما دل عليه حديث مسلم قال ابن العربي وكل واحد يقوم عرقه معه فيغرق فيه إلى أنصاف ساقيه وإلى جانبيه مثلا يمنة من يبلغ كعبيه قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح الطبراني كما في المجمع وقال الهيثمي رجاله ثقات والحاكم وصححه ووافقه الذهبي اثنان خبر صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد ثلاثة سبق تخريج الحديث اربع متفق عليه المخاري مسلم ومسلم وكذا رواه مالك اتحاف السادة المتقين زاد المسير لابن الجوزي والتربذي ومسند احمد متابع ومن الجهة الشمال من يبلغ ربتيه وما, وما أو من أمامه، من يكون عرقه إلى نصفه، ومن خلفه من يبلغ العرق صدرة، صدرة، وهذا خلاف المعتاد في الدنيا، فإن الجماعة إذا وقفوا في الأرض المعتدلة أخذهم الماء أخذوا واحدة، أخذوا واحدة، ولا يتفاوتون، كما ذكرنا مع استواء الأرض ومجاورة المحل، وهذا من القدرة الذي تخرق العادات في زمن الآيات وقال الفقيه أبو بكر ابن برجاد في كتاب الأرشاد لا ولا يبعدن عليك ولا يبعدن عليك هذا يرحمك الله ولا يبعدن عليك هذا يرحمك الله أو يرحم يرحمك الله إذا اعتبرناه جواب الشرط أو جواب الطلبة. جواب الطلبة والله تعالى اعلم التابع أي يكون الناس كلهم في صعيد واحد وموقف سواء يشرب أحدهم أو بعضهم من الحوض ولا يشرب الغير ويكون النور يسعى بين يدي البعض في الظلمات مع قرب المكان وازدحام الناس ويكون أحدهم يغرق في عرقه حتى يلجمه أو يبلغ منه عرقه ما شاء الله سبحانه وتعالى جزاء لسعيه في الدنيا والآخرة في ظل العرش على قرب المكان والمجاورة فذلك كانوا في الدنيا يمشي المؤمن بنور إيمانه في الناس والكافر في ظلام كفره ولا ياذب الله أكرم الأكرمين والمؤمن في وقاية الله سبحانه وتعالى وكفايته والكافر والعاصي في خذلان الله سبحانه وتعالى لهما وعدم العصمة والمؤمن السني يكرع في سنة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويروى ببرد اليقين ويمشي في سبل الهداية بحسن الاقتداء والمبتدع عطشان الى ما روي المؤمن به حيران لا يشعر سالك في مسالك ضلالات البدع وهو لا يدري كذلك في الوجود الأعمى لا يجد نور بصر البصير ولا ينفعه دواء إنما هي بواطن وظواهر بطنات فتشعر لذلك وتفطن أو وتفطن واستعن بالله يعنك والله سبحانه وتعالى يقول يقول الحق وهو يهدي السبيل وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وقال أبو حامد واعلم أن كل أعرق لم يخرجه التعب في سبيل الله سبحانه وتعالى من حج وجهاد وصيام وقيام وتردد في قضاء حاجة مسلم وتحمل مشقة في أمر بمعروف أو نهي عن منكر فسيخرجه الحياء والخوف في صعيد القيامة ويطول فيه الكرب ولو سلم ابن آدم من الجهل والغرر أو الغرور لعلم أن تعب العارف في تحمل مصاعب الدنيا أهون أمرا وأقصر زمانا من عرق الكرب والانتظار في القيامة فإنه يوم عظيم شديد طويل مدته وذكر أبو نعيم عن أبي حازم أنه قال لو نادى منادب من السماء ومن أهل الأرض من دخول النار تحق عليهم الوجل من هول ذلك الموقف ومعاينة ذلك اليوم والعياذ بالله أكرم أكرمين وأكرم مسؤول وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين, وهو أرحم الراحمين, وهو أرحم الراحمين